صلاح الخير برايت دفول أدهم مين مش حضرتك المهندس ادهم القباشيري آه, آه انا أنا هي ايوه انا ادهم وقعت قلبي يا أخي بحسب ان أنا بطلب النمره غلط يعني المهم أول ما شفت التصميم بتاعك ما صدقتش نفسي فظيع يا أدهم تصميم بتاعي انا ايوه ورحت جاري على بابا مهندس حازم حبيبي أيوة طبعا ما عجبوش لا ده عجبوه جدا ده عمل اجتماع بسرعه والاداره وافقت عليه وافقوا على التصميم بتاعي انا أيوة. بس للاسف بقى يعني هم فاكرين يعني ان اللي عملته وبصراحة كده ما مقدرتش اقول الحقيقة اه يا حرامية مش مهم مش مهم المهم انهم وفقوا على التصميم بتاع انا بالاجماع كمان بالاجماع انا مش مصدع نفسي ليه بس ده من ساعة ما كلمتني في التليفون وانا كان عندي احساس انك بتفهم اي خربتك يا ادها المهم دلوقتي بقى انا عايز اشكرك تفضالي تفضالي تشكري تفضالي لا لا لا لا ما ينفعش مش هيد كده في التليفون انا عايز اشكرك فيس تو فيس فيس تو فيس؟ ايه انا هتجنن يعني وافق على التصميم بتاعي وكمان انت عايزه تشوفيني فيس تو فيس وايه المشكله للاسف مش هينفع ايه اصل انا في الجبس قصدي وسط الخرسانات يعني وكده مش مشكله انا ممكن اجي الموقع الموقع اصل الموقع بعيد بعيد قوي قوي قوي يعني فين يعني بعيد فين يعني انا في العين السخنه بعمل السملات وبكره رايح الواحات اصب خرسانه وبعد كده احتمال اعدي على السلوم اهدم كل اللي انا عملته خلاص ما ترجع لازم أشوفك. أوكي؟ بي بي بي. على اللي جابوه مش مهم، مهم إنهم وفقوا على التصميم بتاعي بالإجماع يا عمر، يا عمر أنا مهندس جامد قوي عمر هم مين دول اللي وفقوا؟ مش عارف بس هم وافقوا وخلاص بقولك إيه، أنا نفسي اقوم أجري في الجنينة شوية بس مش قادر تحب انا اجي بدالك فكرة برضو، ولا أقولك؟ بتقدر تزقني؟ Of course أنا نفسي طير أنا بقى هخليك تطير تعرف طيرني؟ يلا أما لو سمعت صوتها قد إيه قد إيه هي فرحانة يحامل. مش عارف انت عايز تشكرني فيستو فيس اللي هي لو قلعت الجازبه ودفتني على دماغي حبوس ايدي ووشه وظهر كمان عايز تشكرني ياه. على فكرة، انا اللي بزوق الكرسي ها لا انا لا انا لا انا المهم هو الكرسي ده فيه فرامل يا عمر مش خايف ايه مش عارف <تصفيق> طب خد بالك عندنا احنا داخلين على البسين ها او ماي جاد شد فيامل فرامل ايه ما انت قلت ان ما فيهوش فرامل يا عمر الحقني يا عمر شد فيامل الحقني انا كده هقفل البسين يا عمر يا عمر انا هقول هقول بقول لك ايه يا اعتماد احنا نتفق اتفاق جنتلمان بعد اذنك يعني يا استاذ حسين طالما هتتفقوا بعيد عني انا ما عنديش مانع طبعا انت احسن واحد تكبر دماغك شوفي يا اعتماد أنت تعلميني ازاي اعمل الاكل الحلو اللي بتعمليه وانا بقى هعمل لك كام فستان يرجعوكي عشر سنين لورا ليه يا حبيبتي هو انا عجزتي ولا ايه ما تنطق يا جدع انت يا قاعد وعامل نفسك مش واخد بالك ما تخليها تصغرك يا اعتماد يمكن تفرط يا ستحان. <تصفيق> يا ستين من الحقيقة يا عمر على الصرخة واحدة ابني قولوا أستاذ صلاح صلاح صلاح يا انت يا صلاح يا صلاح هات ايدك يا مش مهندس انا هنقذك ها ها يا حسين الحان يا حسين صلاح بيخرق نولني كنت اشتمان الوضرح مننا الوضرح مننا فيها يا جماعه انتم بتقوموا في البسين ولا ايه اللي حصل أنا خرأة صلاح اللي بيحصل ده استهتار إزاي تسبوه يقع في حمام السباحة إحنا كنا جوا في الصالون وما عرفناش إيه اللي حصل المهم قولي يا دكتور ابني عامل إيه ما معرفش هنعمله إشاءة على رجله وحنشوف أنا السبب أنا السبب الحقني يا عاثم، عمر أغمى عليه القلوة علاجات سرعة بقولك إيه يا حسين، أنا حاخد ابني وعى البيت طوالي الناس دول فقر أيه بس يقوم بالسلامة الأول يا اعتماد يا زلت اعتماد، يا حضرة الناظر صلاح فهم الغيبون وخلاص هو أنا أعتقد يا جماعة، أنا عايزكوا تهتموا بمشروع المنتجع الرياضي أنا عايز أخد المناقصة دي بأي شكل حتى لو حنعملها بسعر تكلفه واظن التصميم اللي عملته المهندسه ياسمين نال اعجابنا كلنا ياسمين بابا انا عايزك ضروري في يا ياسمين يلا يا بابا طيب يا جماعه انا هستاذن ربع ساعه بس وكملوا انتوا الاجتماع في يا ياسمين مصيبه يا بابا مصيبه ايه تاني صلاح ويع في البسين ونقلوه المستشفى وعمر جالهم انهيار عصبي لا لا لا اللي بيحصل ده كتير فوتي قدامي شفتي يا فريده اللي حصل الولد منهار خالص هو صلاح منهار ولا غيره؟ ولا نهار وغيره؟ بقولك إيه؟ انت عطلق بطيني؟ صلاح غيره عمر منهار قصد أصدع... أغم عليه أنا مش فاهم أقولها إيه البت دي ما هو حد ستين ورا بعض يا يطان صعب عليه وهو لسه صغير وهيتعقد بقوي نفسه ويقرفكم بقول يشت... لك بقولك الست اللي اسمها تمدي قلبة وشها وعايزة تاخد ابنها معاها ما تاخده في ستين داية وما هيقرفونا تاخده ساي إنتي لو كنت شفتي صلاحه هو في البسين كنت تقولي استحال الولد ده حيعير أكيد عشان الجبس اللي في رجله تقل جسمه <تصفيق> ايه ده ايه ده ازايك يا دكتورة فريدة؟ ايه مالك يا سليمان؟ اصلي انا اللي انقصت الغريب يعني انت يا اخوي انقصته من المحيط قولي كويس ان سليمان كان قريب من البسين لو كنا اتأخرنا شوية كان الولد غري لله. انا اول ما سمعت صرخة عمر خركت الجنينة جاري وروح ترامي نفسي في البي... في البي... في... وش البعد وشك انت مش ملاحظ حاجة يا ابو صلاح ايوه القوضة شيك بس دهقة شوية قدت ايه؟ انت هتفضل تقضيها قوض مالعايز ايه؟ يعني كل ما اغي سيبك شوية تعمل حدثة ليه؟ ما انت مرة سبتين الشهر اللي فات وما حصلش بقول لك ايه؟ ما تسيبك من الفيلا وتقعد هنا في المستشفى ده فيها ممرضات حلوين قوي ما الفيلا لمين؟ وقدت مكتبي قدت مكتبك؟ اه هو انت شريت الفيلا يا صلاح؟ هتوضنك وبلاش راغي ما انت مالك؟ اثنين ولا هي دناوى يعني اقرب اقرب بقى مش عايز غباوة هات نعم. عايز اقولك حاجة في ودنك التصميم يا سيد تصميم ايه التصميم اللي انا عملته لياسمين تصميم بتاع المنتجع الرياضي ماله؟ انت مالك موطي صوتك كده ليه خد موافقة بالاجماع بجد حبيب. ايوه <تصفيق> اه الف موروك يا حبيب قلبي موافقة من مين غبي غبي الناس خد موافقة من الناس اللي شغالين مع حزم الحرير آه. مبروك يا ابو صلاح يعني كده خلاص انت تعينت اخيرا هتبقى مهندس بجد شوف يا اخي ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي كلمه حكمه الله يرحمه اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر ها ها ها, ها. ها. فين بيت الحكمه لا هي كده بس اصبر اصبر لحد ما يخش يناب الله يرحمه الله يرحمه واضح ان انت فعلا مش جايبه من بره المهم ابوك وامك عرفوا الخبر الجميل ده لا طبعا يا راجل حرام عليك يعني لما يكون عندك خبر حلو وده نادرا لما بيحصل تخوشوا عنهم أنا مش عارف أنت أخدت الابتدائية إزاي مش عارف يا سلام، إش معنى عن الابتدائية فأنا خدت بعديها العددائية والسلوية <تصفيق> لا لا ما أنا عارف ما أنا عارف أنك كنت بتغش في كل المراحل لكن اللي الابتدائية أنت كنت لسه صغير أنا بلا فخر كنت مغش من تانية ابتدائية ذكريات لكن إنت ليه فتحت كارتونة الذكريات المؤلمة دي أنا قلت يمكن ألاقي حاجة نشف أكثر بها دماغك التصميم يا بموخ تخين باسم يا أوه أوه. مش مشكله المهم ان هي عرفت انك مهندس جامد وممكن بعد كده تقول لابوها اهو ده اللي هيجنني هي عارفه ومتاكده اني مهندس جامد بس المشكله المهندس الجامد ده اسمه ايه انت بتقول ايه سمعه وصلاح طبعا يعني انت نسيت اسمك لا للاسف اسمه ادهم <تصفيق> آه آه. <فتح> معايا <تصفيق> يا دكتور الأشعة قالت إيه كل خير إن شاء الله بس يا ريت تخلي بالكو على الأقل الأسبوعين الأولانيين الوادة نشعين كل يوم مصيبة شكل صلاح حسد الحمد لله إنها عدت على خير وبعدين عليه يعني حتحجد على إيه يعني اعتماد وصلاح ممكن يخرج إمتى يا دكتور والله هو ممكن يخرج دلوقتي لو عايزين بس أنا أفضل نخليه لآخر اليوم عن إذنكم علشان أروح أشوف سي عمر اهو المفعوص ده هو السبب في المصائب دي كلها حرام يا اعتماد الولد ذنبه ايه انت مش سمعت هو بيقول لامه انا غرقت صلاح ده عيل هو فاهم حاجه احنا كده كده حناخد ابننا معانا ها طبعا انا مش ناقص وجع دماغ مش كفايه لحد دلوقتي على لحم بطننا هو ده اللي همك يا فوتي قدامي انا جعان خلينا نروح لصلاح أنا الحمد لله، والجميلة حلوة؟ مش أنت، أنا بكلمكش أصلاً أنا تمام الحمد لله طب قولي يا صلاح أنك عايز تنزل البسين كنت أعمل حسابي وأجيب المايو وانزل معي صحيح يا صلاح؟ مش كنت تقول لنا؟ هو أنا بصراحة ما كانش قصدي أنزل البسين لكن الفكرة عجبتني إيه رأيك؟ نتقابل في البسين يوم الجمعة أوكي يعني اعمل حسابي هنعمل ده يوز مع بعض اه احنا التلاته يتهيالي <تصفيق> مش هينفع لان لا انا سمعت مدام اعتماد بتقول للاستاذ حسين ان احنا هناخد ابننا البيت والاستاذ حسين قال لها بس يقوم بالسلامه يا اعتماد ام وانت رايك ايه بقى انا بني الكلام بس يعني مم. لا طبعا الكلام ده مش هينفع صلاح لازم يرجع الفيلا ايوه صلاح لازم يرجع الفيلا ايه ده كده ما تنفعش انا عايز حماس صلاح, صلاح لازم يرجع الفيلا انت ما بتقولش ليه يا سلمان يا زفت. صلاح لازم يرجع الفيلا كلكم مع بعض صلاح, صلاح لازم يرجع الفيلا تاني صلاح, صلاح لازم يرجع الفيلا يعني ايه الكلام ده؟ ولد في السن ده يجيله انهيار عصبي ابنك اتقرض لصدمتين فهالي من 24 ساعة في ناس كبار ممكن يجيلهم انهيار عصبي من صدمة واحدة منهم اقعد كده يا هانم قلتلك لك مرة مره البيت ده مسئوليتك انت ولو انت مش قد المسؤوليه قولي لي وانا اتصرف اظن ان الطفل مسئوليه مشتركه يا باشمهندس هقول له يا عاصم اتفضلي اتفضلي يا هانم قدامي جبت لنا كلام قصدك ايه يا حازم صباح الخير برايت فودافون انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت نورت البيت انا جيت انا جيت انا جيت